وهذا البلد الأمين، وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم عدّناه أسفل سافلين. ثم عدّناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ, يكذبك بعد بالدين أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَ من <تصفيق> الحاكمين <تصفيق> أليس الله